الثالثة الأخرى ألكم الذكى ولول أنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبا 129. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ 120. أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ 121. فلله الآخرة والأولى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا ta'di ay yadhana minuna bil akhirati la yusammun wa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 119. وهو أعلم بمن اهتدى 110. ولله ما في السماوات وما في الأرض 111. ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 112. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين الايثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفرا هو اعلم بكم اذ انشاتكم من الارض اذ انشاتكم من الارض في بطون اماتكم فلا تزكوا أن سَنكُم هو اعلم بمن التقى افرأيت الذي تولى واعطى قليلا هوكدا عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرا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 111. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا 112. وأن علي النشأة الأخرى 113. وأنه هو أغنى وأقنى 114. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تاهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير أزفت الآزفة ليس لها أن دون الله كاشفة أفمن هذا الخديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا